ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظُرْمات إلى النور أن أخرج قومك من الظُرْمات إلى النور وذكّرهم بأيام الله إن في ذلك آيات لكل صبار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ آنَجَاكُمْ إِذْ آنَجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بناء أم الرّبّكم عظيم، وإذ أذن ربكم لإياك شكرتم لا أزيدنكم، وإذ أذن ربكم لإياك شكرتم لا كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى تكفرو آتكم ومن في الأرض جميعا فإن الله فإن الله لغني حميد وقال موسى إن تكفرو آتكم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغريح حميد ألم يأتكم نبء الذين من قبلكم قوم رحيم وعادون وثمود وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبنات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أشرك فقلوا إن كفرنا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لا في شك مما تدعون إليه مريبا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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن مِنْ من أرضنا أو لا تعودن أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكن أنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخف وعيده واستفتحوا وخاب كل جبار عنيده واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان الموت كل مكان وما هو بميت ومن رائي عذاب ومن ورائه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد ألم تر الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق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 إنا كنا لكم تبعاً وبرزول الله جميعاً فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم غروراً على من عذاب الله فهل أنتم غروراً على من عذاب الله مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله, هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا أم صبرنا ما لنا من محيص سواء علينا أجزينا ام صبرنا ام صبرنا ما لنا من حيس قالوا لو شاء الله قالوا لو شاء الله لهديناكم سواء علينا اجزينا ام صبرنا ما لنا, ما لنا من محيص قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وقال الشيطان لما قضي الأمر الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا, إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموا أنفسكم بَنَاتَ نُومُنِي وَالنُّومُ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها تابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين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 ويضل الله الظالمين ويفعل الله مَا يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا علانيا من قبل ان ياتيه يوم لا بيع فيه لا بين فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به من فأخرجنا به من كل الثمرات.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 تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي بَنِي الْأَصْنَامَ رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادى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 تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى عن الله من شيء، من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسмаيل وإسحاق.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 تحسبا إن الله غافلا عما, عما يعمل الظالمون ولا تحسبا إن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبعاد ما يؤخرهم ليوماً تشقص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم مهطعين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأدرهم يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أغفرنا إلى, إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم, ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم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 فلا تحسب أن الله مخلف فلا تحسب الله مخلف وعدي رسولا فلا تحسب الله مخلف وعدي رسولا إن الله عزيز ذا تقوى إن الله عزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وَبَرَزُوهُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ تَقَامُ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين مقرنين في الأصل سرعان وهم من قطران